عواصفه تدكس روحه وله تقول لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول ادرب ضربتك المنتظرة ادرب ادرب وقتل ما شدت من الكفر ادرب ادرب ضربتك درب المنتظرة ادرب ادرب, ادرب وقتل ما شدت من الكفر أدرى أدرى من أنطاني قبرا قبرا قبرا الكفر المندحرى عاد الضربة قد حانا قد حانى وامنصر لقد آنا, آنا لقد الضربة قد حانا قد حانى وامنصر لقد آنا ادرب ادرب ادرب بالله وانحر وانحر وانحر وانحر لا تحسبا شيطانا قد اينع وسيكتي ترى اضرب اضرب بالله وانحم وانحف وانحر لا تتاخر لا تتاخر لا تتاخر سمي بالله وانحم وانحف وانحر, وانحر, وانحر لا, لا تتاخر لا تتاخر ما عدنا نستحمل بطرة قد ربت ربتك المنتظر وقتل ما شئت من الكفر قد ربت المنتظر ما شت من الكفر وجعل من أوطاني قبرا لجيوش الكفر. ادرب ادرب, ادرب, ادرب كم طال الشوق للحديط طال الشوق للحديط وصلات الدنيا والدين وصلات الدنيا والدين طال الشوق للحديط طال الشوق الدنيا والدين وصلات كل فلسطين رايات صود منتظرة ادرب ادرب ادرب برك الله تهادم دم لا دم الله تهادم جاءت غزوة من هات دم لا دم الله تهادم برك الله تهادم دم لا دم الله تهادم جاءت غزوة من هات دم دم الله تهادم تمحو لنا العصر الشايف واسحب الثر مع السحرة إدرب إدرب ذكر المنتظر وقتُ الماشِد من الكفر إدرب إدرب ذكر المنتظر وقتُ الماشِد من الكفر وجعل من أوطاني قبرا بجيوش البُرِّ المندحرة إدرب إدرب إدرب, ادرب لم نخسر أقصانا وحدة، لم نخسر أقصانا وحدة، فلقد أسر الكعبة بعدة، فلقد أسر الكعبة بعدة، لم نخسر أقصانا وحدة، لم نخسر أقصانا وحدة، فلقد أسر الكعبة بعدا فلقد أسر الكعبة بعدة لم نخسر أقصانا وحدة لم نخسر أقصانا وحدة فلقد أسر الكعبة بعدة